لا جناح ولا ولا ஓல ولا ஓல அபனி இவனிவின் ஒலி ச இல மேல ஐம وَتَكِينُ الله إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ ூனல்மு மீனல்மு மீனி விம்தபூகிஷ்டமருபுத்தனம் மு لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤمن ثين وكان الله غفورا رحيما لا الا المنتقل منافقون والذين في قلوبهم مرض وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُريَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِي غَائِلٍ قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا